Oh, <laughs> well. Ik Tiks, tjj, tj, tj, tj, tj, tj, Hart nabodden, alsak ja, jerring, ja jerring, bij het وانا من وسط الظهر لابد لنا انساك بوطن انا يا جرحي يا جرحي كل درفارتنا دنياك يا طانت وسط النهار انا يا جرحي يا جرحي كل درفارتنا دنيا طعنت النصب وهر لبننا ارساك يا جرحي يا جرحي في كل الدهر فرقت دنياك يا طانت النصب وهر لبننا انسىك بنسانا I ما كان وتك ترجعين يالي خجلتي ما تمعين كان ترجعي شرطي صعب شرطي صعب اللي كذلتي مدمعي إن كان ودك إن كان ودك ترجعي عندي طلب لا يلي خذلتي مدمعي إن كان وديك ترجعي شرطي صعب شرطي صعب لو تجمعي آه من بالنجرح tegredi, tegredi, بعد de lagede, بعد na de lagede, tegredi, تتعذبي تتعذبي بعد تتعذبيك تتعذبيك بعد العذاب تتعذريك تتعذريك تتعذريك والمعرضت او ما خذت والمعرضت